الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمه من يشاء ومن يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا لا تذكر إلا هلو يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين وجوههم أكفرتم أكفرتم بعد فذوقوا العذاب بما تكفرون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء الذين آمنوا لا تاكلوا الربا لا تاكلوا الربا أضعفا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحبون وكفى في جهنم سعينا إن الذين كفروا بآياتنا سوف بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب إن الله حكيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات أحدها للنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مضهر وندخلهم ظلا ظليلا يا أهل الكتاب لا تظلموا. على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لو أنزلنا هذا القرآن وتصدعا من خشية الله